بَدذَّل الذيذينَ ظَلَمُ قَوْلَ غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُ فَأَن زَلْنَ علىى الذيينَ ظَلَمُ رِجَزَا فأَن زَلنَا علىىَّينَ ظَلَمُ لِجَزَم مِنَ السَّم إِ بِمَا كانَوا يَفْسقُون وَإِذ ستَسْقَامُ سَالِقَوْمِهِ فَقُلْ نَجْرِب بِعَصَكَ الْحَجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَظُرِبَت عَلَيْهِ مُنظَِّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا أُ بِغَض بِ مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بأَهُ كانَانوا يَكفُرونَ بآياتِ اللَّهِ وَيَقتُلون بِّينَ بِغَيْرِ الحَّ ذَلِكَ بِمَا عصَو وَكَانوا يَعتَدون.